Thank you شاء الله keeping our hearts possible. Journey upon this plea, Hamish Most GracOur Master of Better, Peace be upon Thamish Omar and Shulam. Soissez come into Qualcomm before crossed谷ound we savaed our。Om manakbas wa see? Lamb There's no فيه for نعيش في حصر in the afterlife Indeed, مما of فتن الناس attain women انبهر الناس بالتقنية او ما يسمى بالتكنولوجيا فاعرضوا وانكروا الخلق والخالق كما انكروا الحساب وانكروا الجنه والنار فلا يختلف اذنان ان لغه العصر هي العلم اللغة العصر هي العلم فلم يتبقى لنا أو لم يبقى لنا شيء, أو شيء مقنع أو ناجع أو حجة دامغه باحظة في الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف وخصوصا الإعجاز العلمي فالاعجاز في القران الكريم كما جاء من الصبور ينقسم الى اقسام او انواع فهناك اولا الاعجاز الكل ينتبه الصبورات الاعجاز الغيبي ثم الاعجاز الفني ثم الاعجاز التشريعي ثم البياني البيان مع البلاغي و العلمي الذي بي نحن في صدى التحدث عنه ان شاء الله اذا الاعجاز العلمي ما مفهوم الاعجاز العلمي كلنا نسمع الاعجاز الاعجاز في التدريس وفي اليوتيوب ما معنى الاعجاز العلمي ما مفهوم الاعجاز العلمي عندما نسأل عن مفهوم دائما نتذكر مفهوم لغه واصطلاحا سألاتهم منكم أن تكتب على ورقة المفهوم لغة كل واحد يكتب مفهوم لغة واستلاحة هم لغةً مفهوم اعجاز لغةً وسهل إعجز أن يعجز لا يستطيع أن يقوم بشيء صح عدم القدرة أكبر هو عدم عدم القدرة على القيام بشيء عدم القدرة عدم القدرة عن ألينة أخت هو الذي لا يستطيع البشر الذي بي... لي؟ آه... لدي في ما م... البشر اي ان البشر لا يقدرون على الكلام. آه... نتكلم عن اللغة. المعنى آه... لغة... اللغوي. معنى اللغوي. نقول اعجاز عجز عن الشيء. لم يستطيع تحقيقه الكلام أو تقييم الكلام. في تحدي. تحدي ولكن اداس كما قال هو, هو, هو وعدم وعدم اعجزني أو عجزه الشيء، عجزه الشيء أي فاته وسبقه، فاته وسبقه، وأعجزني فلان أي لم استطع أو لم أستطع دراكمه أو طلبه. الآن نمر إلى الاستراحة. ما معنى الإعجاز في الاستراحة؟ أو في فكره او ممكن كمو جوفي نعم استراح هو كلام الله ذات المفردات والعبارات البليغه هو كلام الله الذي يحتوي على عبارات ومفردات بليغه ا ربنا يونس جواد ثم نافي <تصفيق> الجزوه التي لم يكن في مقدور الانسان فعلها وتتحدي ظاهرة من الظواهر قد تكون هذه الظاهرة لغوية أو فنية أو سحرية على سبيل المثال على كانوا في السحر فسح السحر في السحر وكر وبرع فت فت فت فت فت فت فت أبو أبو لكن هذا في السير المعجزه ليست اعجاز المعجزه هو حاجه خارقه شيء خارق من خارق الخارج, الخارج عن العاده <تصفيق> الذي فيه تعارض اما الاعجاز فهو شيء اخر الاعجاز هو اخبار الاخبار اصل انا اريد ان اسال لماذا بإخبار عن حقيقه القرآن قدس الاخبار عن حقيقه في القران وفي السنة فبداها العلم الكوني العلم التجريبي اخيرا او مؤخرا فيحكم على الصباح حتى فهم فهم لي عجاز الاستيعاب هو وهذا التعريف هذا ليس التعليمي فهو تعريف العلماء من أقرب تعريف للي هو هذا التعريف والإخبار القرآن والسنة بحقيقة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إدراكها بالوسائل البشرية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف في إخبار أول حاجة. في إخبار. اخبار القران والسنة بحقيقه اثبتها العلم والتجريب يعني العلم التجريبي واما نسبه الكلمه من مهمه فهي اخيرا او مؤخرا لا بد ان تكون أو او محاذفا تكون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت هذه لا بد من ثبوت عدم إدراكها للوسائل البشرية، أي التي أتيحت في ذلك الوقت وفي زمن رسول صلى الله عليه وسلم. المفهوم هذا هذا الاستراحة، المفهوم استراحة رياضي. هذا المفهوم. هل في شيء إشكالية؟ وفي إشكال؟ كل ما فهمه. ننتقل إلى شيء مهم في أجاز علمي وهو. الضوابط كما كما تعلمون فان لكل علم ضوابط والضوابط كما الضابط اصلا ما معنى الضوابط هو اصل الشيء اصل الشيء نقاط او اصطلاح ضبط الاستلاح ضبط حتى في البرمات يمكن في له ضبط الشيء اي حدده او حدده حدها زمن آه. آه. في ينطبق على جميع جزئيات قواعد كلية وقاعدة قواعد كلية لا يجب التزام بها فقط عندما لا لن من كل علم لا بد له من الظوابط وخصوصا هذا العلم هذا الأجاز نحن هو علم دقيق مسلك دقيق جدا يجب فيه الحذر والحيطة لأن لو يعني سبحان الله كثير من ما يقع هذه. أنا في وهذه هذه مسألة. قيل أن الشيخ فنتاوي. نعم الشيخ فنتاوي. لما اكتشف الكوكب السابع قال هذا هو سنوات سنة. نعم. ماذا ذلك اكتشف الكوكب الثاني؟ ماذا سيحدث الناس؟ لماذا اعتمد على النظريات؟ وهذا بعد من هذا المسلك النسلك أو هذا الفن؟ هذا الفن هو مسلك دقيق يجب فيه او ينبغي فيه السلال سلاح الحبين خطير آه. آه. هناك بوابت ناخذ اهمها الي قواعد من منكم يعرف معنى بوابت من الاعجاز او عن ذرايه او شيء من الطباع لا بوابت ممكن أستاذ توضح بمثال إذا أمكن؟ عطيك مثال. في السنة. السؤال. يعني لكل علم لكل ضابط أي علم له ضوابط. في العلم لا بد من وضع. وزي نهاية. لا رمي. وهذا علم هذا العلمي كما أنه تبع قلنا لأنه مسلكون دقيق وحساس لننام من هذه الضوابط والالتزام عن هذه الضوابط هي أدية المهلك وقد وقعنا. هل ممكن أعتبرها أركان أركان كبير بين وقد درسنا درسنا مع <تصفيق> لكن <تصفيق> تغير سأذكرك بعض الظوابط التفهم القرية الظوابط أول في السنة هو أسأل ضابط أن يكون الحديث صحيح أو حسن أن يكون الحديث صحيح أو حسن لا, لا. لا نعتبر أو لا نعتمد على الحديث ضعيف هذا الظوابط أن يقصر على الصحيح او الحسن اما دون ذلك لا يعتبر ولا يبغي ان نخلد به لانه سيؤدي إلى الى اشياء عكسيه فضلا ينتقل الإنسان يكون شاكا إلى في ومن الملحد لا تخفى الحال ومن الانسان من التصديق إلى الشك ولكن عند صادق في الايمان ما شاء الله لكن يأتي آية وإنه مقابلة في القرآن بعد ذلك يطلحون أن هذه دجوم يزد في العين الجديد الضابط الثاني نقول أهم الضابط إخوانا نحن هنا من الضوابط لكن نقول فقط أهم من الضوابط تابع؟ نعم نعم نتابع الضابط <تصفيق> نعم نقوم يعني أن يقتصر على الحديث صحيح أو الحسن أقل عشر دقائق بي بالنسبة للقرآن الكريم أن يقتصر على الحقيقة العلمية أن يقتصر على الحقيقة أن يكلم الأول بإعداد العلمي لأنه علم أو فن دقيق أو مسلق دقيق لا بد له من حقيقة علمية لا لا يعتبر فيه النظريات لا نقول بنظريات كم نظريه جويزتان إذن الضابط الثاني هو ان لا ان يقتصر على الحقيقه او الحقائق العلميه في القرآن أو السنة أهم ضابط هو أن النظرية ليست حكمة كتاب غير فهمه وفي ضابط ثالث لكنه لا يخلو به كثيراً لا يحمر النص أكثر مما يتحمل الناس مع من أن لا نسمع أسمع كثيراً فيه، مثلًا نأخذنا مصطلحات نتكلمات كلمة لا يعني ظاهرًا يعني متهمها ظاهرًا تقوله عربيًا، حاولنا ما يسمى بالتأويل في التأويل تكلفونا التكلم. نستطيع أن نقول بعض هو أن يكون فهم النص من القواعد العلمية وليس من تكلف في التأوية يكون ضمن القواعد فهم بشكل صحيح حتى لا يؤول النص تأويل لا يبتعد عن عن <تصفيق> قواعد فهم الضوابط الآن كما تتوقف ننتقل إلى الشيء المهم وهو الأهمية أو البروائز أهمية الإعجاز، القرآن الكريم، والسنة، أنتظوية تكتبوا لنا بعض أهميات تكتب أهميات أفضار أو لماذا لماذا هذا عجز؟ لماذا يحتاج هذا عجز؟ يعني, يعني أنه هو ضروري. تقصد الهدف؟ أو؟ أهمي الفوائد. فائدته. ليس أعطار الهدف منه. أعطار ممكن، ممكن. ممكن. و... كي مضبط. آراء وفمرات فوائد ولماذا؟ جيد، تضحت. <تصفيق> دي بسرط حقيقه الدين وتحصيل اليقين جيد نعم او او اخرى وردوا على المشتكين في سحابه نصحيح <تصفيق> في القران في الفهم يعني غير <تصفيق> هناك يعني غير يزيد المؤمن ايمانا ترسيخ ترسيخ العقيده الصحيحه في قلب المؤمن هو نفسه يزيد ايمانه هو نفسه من قواعد اقراءه القران والسنة هو ان الناس الدين بأن هذا الدين هو موحى من قبل يعني من قبل الله عز وجل ليس من قبل اي شخص يا دهب يا حجه يا صر هذه حجه يا رجل عن الشافه للرد على المشككين داخل في يعني بين يعني أعتقد السبب لأنه فقط بين على المشككين وإثبات يعني حقيقة أن القرآن والسنة هو واحد يعني من قبل لا وجل وليس من قبل بصر. يا في على المشككين في أنا مش في تقام صلاه بعدين بعدين ها قام صلاه امم لا لا اعضاء لها اهميه لديه امم راسنا مثلا هل من اضافات حول أهمية الاعاده التمني وفوائده وكيف يمكن ان نستخدمه فائده سادسه. في الرد على في الرد على في الرد, في الرد. الدعاه في دراسه يعني للدعوه إلى انا أنت لا. حجه حجة, اللواتل حجة. اللواتل حجة. اللواتل. حجة حجه حجه نعم <تصفيق> تكلم معه الله الله وخل... م. م. م. الله قد جيد لا بد العلم مثلا تاتي بإعجاز عيني و هي أهم وسيلة و أهم نفاع و أهم حجة حجة هي كل هي أهم تحفيز ممكن لتحفيز العلماء كذا العلمي المواصلة. <تصفيق> هذا تحفيز أيضا الناس بحك في ايات القران أو الكونية الآن في السننة الثلاثة